دعاني, دعاني دعاني دعاني دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك ولبيك يا خضر شوق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لامسات أذني قصيدة شاعير تنهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق من مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لامست أذني قصيدات شاعير تنهى بها ذوق وبانى بها صدق يوائم شجوي شجوه وقصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق أعانيك كما عانى من البعد والنوى وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق يوائي شجوي قصيدة مض وما بينه فرقوا عاد من البعد والنوى وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق أحن إلى رؤياك يا صاح كلما تذكرت أياما ماضت مثلما البرق فلله أيام الصفاء وأنسوها فأطيافها حلم وأحداثها حق فأطيافها حلم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 فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لامسات أذني قصيدات شاعير تنهى بها ذوق وبنى بها صدق لقد زاد حزني والمشاعير ثورات قصيدك فانهلت دموعي كما الودق تذكرت أيام الإخاء وحسناها ألا ليتها تأتي فيجمود لني مقول لقد زاد حزني والمشاعر ثوره قصيدك فنهلت دموعي كمن الودق تذكرت اياما الاخاء وحسنها الا ليت تاتي مقول ذكرت والذكرات أريق أهلها ويربطهم قيد تلهو في وطنه صديق على درب الإخاء وصاحبي نعم هزني شوق كما هزك الشوق دعني شوق منك مصدره عمق فَلَبَّيْكَ يَا خِدْنِي وَلَبَّيْكَ يَا شَوْقُ دَعَانِي شَوْقٌ مِنْ جَمَسْطَرِهِ عُمْقُ فَلَبَّيْكَ يَا خِدْنِي وَلَبَّيْكَ يَا شَوْقُ لَقَدْ لَامَسَتْ أُذُنِي قَصِيدَةُ شَاعِرٍ تنهى بِهَا ذَوْقٌ وَبَهَنَا بِهَا صِدْقُ